ولم أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتنت به وأزروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصق وهم لا يظلمون ألا إن لله ما بالزماوات وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ الله ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي يحي ويميت وإليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم واجبها في باطن و هداه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 وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لن فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يسكون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليهم شهودا إذ تفيضون فيه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 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَرْيُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا وَعَنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخُوْزُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبِصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قالوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَد سُبْحَانَ حَالِهِ وَالرَّبِّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعُهُمْ فِي الدُّنْيَا ثم إلينا ثم إلينا مبتغهم ثم إلينا مبتغهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يفرون. وَأَلَّا عَلَيْنَا نَبَأُهُمْ إِنْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُوِّنُ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِرِ بَأْيَاتِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ فأجنيء أمراً مُؤشركاً ثم لا يأمركم عليكم غمتاً ثم قطوا إليّ ولا نظروا فإنّتَ وَلِيّ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 قبل. كذلك نقضع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءت أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا, قالوا أن ائتنا لتلفتنا عما وجدنا علي آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بالمؤمنين وقال فرعون بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَال لَهُ مُوسَى الْقُمَاءَ أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المبسدين. ويحذ الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه الآن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم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 تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ مَا بِنَصْرَتِي وَجَعَلَ وُجُوهَكُمْ قِبْلَتًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ربنا قم سَعَى أموالهم وَجَدُوا على قلوبهم فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا العذابَ الأليم قال قَلِبُ أُجِيبَ الدعوَةَ كُمَا بَسَطَ قِيمَ وَلَا تَتَّبِعَنِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَتْ نَابِبَنِ السَّرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَتَى عُزِّ الْعَوْدِ وَجُنُودُهُ بغيه وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ وَأَنَبْنَا إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً وَصِرْطًا وَرَجَاءُنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُ فِيهِ حَتَّىٰ جَاءَهُ الْعِذَابُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب القزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تؤره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون كل ينظروا ماذا في السماوات والأرض وما تهني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معهم من المنتظرين.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 فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم كل يأيو الناس قد جاء أبو الحب من ربك فمن ترَب إنما يهتدي لنفسه وما من ضلَّب إنما عليها وما أنا عليكم بوكيل